Bu yedi ayet okunduğu vakit, bugün de hiçbir şeye aldırmam. Zira gök yere inmiş olsa bile, onları okuma bereketiyle kurtulurum. Bismillahirrahmanirrahim Ullen yusibena illa ma kateballahu lena huve mevlana ve alallahi fel yetevekke lil mu'minun Bismillahirrahmanirrahim Ve in yamseske allahu bidurrin felâ kâşife lehu illâ hu Ve in yuridke bi khayrin felâ raddeli يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا إن من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضرره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتبكلون اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعماء تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معضي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد